بسم الله الرحمن الرحيم ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ا ق ر أ وربك ل ك ر م الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إ ن الانسان ليطغي الرئه استغني إ ن إ ل ى ربك رجعي ا ر ى ا ر ا ت الذي ينهي عبدا إ ذ ا صلي أ ر ا ي ت إ ن كان على الهدى أ و م ر بالتقوى أ ر ا ي ت إ ن كذب وتولى أ ل م يعلم ب أ ن الله يرى كلا ل إ ن لم ينته لنسفعن بذنوب